سمع الله لمن حميده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا بعزتك شر ما قضيت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 على من عادانا ولا تجعل الدنيا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 وما أنت أعلم به من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 فاعف عنا يا رحيم فاعف عنا يا أكرم الاكرمين ربنا إننا وإن عصيناك فإننا نحبك ونخاف عقابك ونرجو رحمتك ربنا إننا وإن عصيناك فإننا نحبك ونخاف عقابك ونرجو رحمتك نسألك يا الله نسألك يا الله في هذه الليلة المباركة جئنا ببابك مذنبين فاغفر لنا يا الله وجئنا ببابك تائبين فاقبل توبتنا يا الله جئنا ببابك مذنبين فاغفر لنا يا الله وجئنا ببابك تائبين فاقبل توبتنا يا الله فاقبل توبتنا يا الله اللهم اعتق رقابنا من النار إلهنا اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأمهاتنا أزواجنا من النار اللهم أجرنا من النار إلهنا أجرنا من النار اللهم خلصنا من النار اللهم يا ربنا أدخلنا الجنة مع الأبرار الهنا اجتمعنا في مسجدنا هذا في ليلتنا المباركة فمنا المحسنون وأكثرنا مقصرون ومنك مذنبون ومنا الشباب ومن الشيوخ ومن النساء ومن الأطفال اجتمعنا لنرجوك رجاءً واحدا ونسألك سؤالاً واحدا إلهنا ثبتنا عند الممات إلهنا ثبتنا عند الممات إرحمنا يا ربنا قبل ان يدركنا هادم اللذات قبل ان يقول الشباب منا وحسره ويقول الشيخ الكبير وشيبه قبل ان يقول الشباب من وحسرتاه. ويقول الشيخ الكبير وشيبتاه ويقول المذنب العاصي وحسرتاه يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر جنا إجعلنا ممن نال فيها أعظم الأجر ومحوت عنه أكثر الوزر برحمتك يا رب العالمين إلهنا إجعلنا ممن كتبته فيها من السعداء ممن يدخلون جنات النعيم ممن يقال لهم يوم العرض عليك أدخلوها بسلام آمنين أدخلوها بلا عقاب مطمئنين أدخلوها بلا حساب خالدين أدخلوها بلا حساب خالدين إلهنا إرحمنا يوم لا ينفع دواء الطبيب ولا بكاء الحبيب ارحمنا إذا غسلنا اهلونا وارحمنا إذا كفونا وعلى الأكتاف حملونا وإلى المساجد يصلونا علينا ثم إلى القبر فرادا ساروا بنا برحمتك يا رب العالمين إلى جنان لك توة قبل المود واحة عند المود بعد الموت. إلهنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم عافنا واعف عنا وعلى غير بابك جودكم لا تكلنا ومن خيرك لا تحرمنا ومن شر خلقك سلمنا برحمتك يا رب العالمين اللهم أعد علينا رمضان اعواما عديدة وأزلنا امينه امديده واجعلنا فيه من المقبولين الهنا اجعلنا فيه من المقبولين ولا تجعلنا من المحرومين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان الهنا اجعلنا من عتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه اللهم تقبل صيامنا إلهنا تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا إلهنا تقبل منا صلاتنا برحمتك يا رب العالمين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا أجمعين وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين